لآن, لآن القرآن بسم الله ا ن الرحمن ي جعل ا في الرحيم فيها س ج وقمرا ر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 واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما, والذين يبيتون يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا ربنا ص ر ف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقره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 ولا ي ق ت ل و ن ا ل ن ف س ا ل ت ي حرم ا ل ل ه إ ل و م ا ل ا و ل ا ي ز م ي ه يفعل ذلك يلقى ذلك ث موسوعه ا ا ل ع ذ ا ب يوم ا ل ق ي ا م ة و ي خ للعلوم د فيه مهانا يضاعف مهانا ه ا ل ذ ا يضاعف ب ه العذاب ي ا ل ق ي ا م ة و ي خ ل د ف ي ه مهانا إلا عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك فأولئك أ و ل ئ س و ع ه النابلسي ت ي د الله للعلوم ا ل ا س ل ه غ ف و ر ا م و ي ن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 والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم ي خ ر و ا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أ س و د الذين يقولون الذين يقولون ربنا ربنا <الأخ minority> الذين يقولون ربنا <تصفيق>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 ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم انا نسالك الجلال قل ما يعبا بكم ربي قل ما يعبا بكم ربي قل ما يعبا بكم ربي لولا د ع ا ء